săna topt dept a Aia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 إذا قلت في الوقت، كانت تسوى خلق الملايك في النور تسوى خلق قد أمدان جوكاة ويذي تنقند الشياطين مع الجنون تسوى خلق قد بثمس يعني هار يتوس من يعني الجنون يعني المند خطرش وتنزرارة وتنزرارة وتنزرارة مدام فرن غفل يعني بنا دمو تي سمو قلارة وتي زرارة في سنة سنة جنوناكين خطرش يعني تشفرين قول الصح يناد ربي صبحانوه يتليه تين قيد يناد تذكادك توصنم أعراف يعني بللي نوسني يعني الشيطان نسان الترباة في السنة جنوناكويت نوسني زرانكو نيد يعني قوين قورت زر ماراكونا ويناد سيما لون قورت ما يلزم ميلاز نوسني زرانكويد إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونها اكن ثاني لقني السن باليوم الوصف خلقيت من السن ام ختي دير كوشييتي تخلق ربي سبحانه ان ندى كني د يخبر ربي سبحانه يخلقيت قدمس قتمس اكن هي د سكن ربي سبحانه كواطاس اللايات يقولون <تصفيق> أن النار كذنب يكأنك عرد نوين خيران الليات إمين إذ النار ربين سبحانه والجانة خلقناه من قبل من نار السمون أكاد يسبق ند ربين سبحانه بالجنون أتواخر القند يعنى كثمس وخلق الجانة من مارج من نار أمزون مالجة من النار أمزون أنطف زمان خلال يعني الطرفك عن أنطف يعني إذي سناغ خيران إذي سمسنين إذي سرغايل سدقس إذي خلقها ربي سبحانه يعني الجن أمزون ويسدق نقد ندلللللل... الإمام يعني يا نهل المسلم اسلم الرب ين اسلم الرحمن ربي في الحال تيد الصوت عائشة هذا الشعر من الدنا ين ند شو جعل بها فلس لا تربين الملائكة من نور الملائكة وخلق النور وخلق الجان من مارج من نار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 وعندما كانت أنيسين ذا شو كان أكثر من الصفة دينيهم الصفة على قرون ناظر شو ونسعر الدليل ذا شو كان حصل بأنهم يسوخ القدر وقبلنا بندم ويرنى أنيسين بأنهم يسوخ القدر وقبلنا بندم يعني صورة صنة خاطرش لا نجد تصويرا عندنا في نجنة وكيتوخذ ذويان ناغا إلى قنيسين، إلى قني أنيسين، باللي نصفه يعني، والصف، في الصيف نعيد ذن، ورس عرق، قرن الدليل، ألمَّا أي أي ميل ليس في القرآن الكريم نغ قصنا، ولذا عن وليهم نكن، أكن الدين عن سبحانه، إنذ ولقد قد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والجنس.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 من استطعت منهم بصوتك ان ذنيا ينادق ميدان الزمرد ان ذن اكيد تصفق على انك تصفق للم ناتيك تصفق ليه ناتيك يعني نسوينك نتقرب ويسدق الحديث حديث يعني اذا صح سن وست سن وصفن ذوين ريلاف اريف ندم going to speak with a يعني الحق يعني الصفة الأجنون فشو كان لك نر إلا ومدان بالليل ونزميرها لن ينير أثاني إلا هاتو يعني ابنا ذمجي إلا كان هاتو هات يقل لها وشني وكين عامك يقل لها بلا ما هات يستعر إنسان في الجنب لا يستطيع أن يقفح لها يعني إيال أين رد الدرام إذا قتلت في في المضطر و تحصيت و تغريب و سوفيت أكين لغانق ووال ربيان سبحانه ووالبوش فيحن نبيان في اللذة تربيان سبحانه أكام لسفا حلوث اسمه ونسنسي كذلك نيغان الجنون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 جوش رحمي نبيان بس صار رجال سلاميس إميان دي نعم الجين ثلاثة <تكلمة> الصنف يعني ترفير يعني جني، والصنف المزون يعني يمكن قارن زي سلنج الخلايا ميوجان حشيوين الحية فكنا يعني أمزون.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 يعني نعم يقول لا ويلنا أكن أرى نف أكن هذا نف جو جوليتها ديننا زي منس يعني أخذ من العليم خاطر شد لا نكل أي نند اللي نشتكيه ما تاو الطوض مراد ربط ماشي الناس اوري لا لا اكا وينا الاد لاونكري ريات يعني باليوم الجنون داين دي خلق ربو سبحانو سيمانس نناد اكن دي وصافي يوف الجن لا تصر تصر من الجن ينذر بهم سبحانه وقل يا ثمي قل قل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن استني ان فيهم لثاث ربها الاسلامه حتى يضرب بجيان يعني تربع الجنون يعني وفلان وواليز ديالنا اكردنا كان رجال من الانثى يعوذون برجال من الجن فذا ذوهم رهقا ايه هكذا ذكرك سرد السجن باللغه الزيني كلام ويضمن ان بيان فيتروبيان الصدنيس دنيس يستقد ند باللي راني نشتكيها لازم نرفع واكن دغى ان بيان فيتروبيان الصدنيس ضد منتصف يمني من اي هضن بو يغرس واكن سوين ويليام ماري هذه السجلات يعني هو قيّون حشتوين. نقد إسرائيل روعة لكن إذا إذا مريدي ليهم أي راب. يعني اليوم بليهم يعني أنا مش تكين هدي ليهم يعني ماري إسرائيل روعة حشتوين ويجول نقد هذه السجلات يعني هو وقيّون يعني إمرئ يسر الإنسان فيما ليس للجني الشيطان إمرأة الشيطان هذه قيمة سعيها باكين خطرش يسد الجين الحديث أنا بياخد السلام صربيان السنة دي إمرأة سلم يعنيها لكن قرن لكن قرن ويا زيدا أي زيدي الصباح مع كوني س, -س, س يعني لقدس عمر ربيعي وتسالبك الفضيلين خطر يظهر الملك يعني غير ذي الملك ما إلى منرد لم يسر على أو أو القرن في غيور هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا خطر شيء ظراعة الشيطان لكندي الصابق جابر بن عبد الله لقدس عمر ربيعي من الدنيا يمارس سمي يعني ومقجول السيلاف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 مدام وشبح لنا فيان فيلاتو تربيان تلميس اكن راه يدرسيت وين فيان فيلاتو تربيان تلميس و لي قرارك كان كاس السوق الرئيس بلا ما يلد الصح ثبت عين دينا اكن دينا راه تربي سبحانه وما ينطق على الهوى و بقرارو وردي نطق راه كامل انا لا لما راه لا ما يزران لا ما يسنس اكن اكا دينا دربي سبحانه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 زواتس <سؤال> أكيد أغنى سيد خبر أشجح من فيهم فيلسوف صار فيهم بس يعني إقعدان الجنون إم يعديس جنب يعني مسويين سيتي وصف زويني منديف كان فوين فيتي دخلك إلمن فوين فيتي دخلك أي نزلنا من زوين سيتي عالي يعني ربهم خلت من غفيم دين إم ينولد عليهم اللي هو سنين أحدث من سن يعني لكن قنص الخفه نطس يعني كنقنص روحهم كمكان مكان يتفضلوا لمكان غير ساره من اب وغمر ولاتني الصح جوار امدا ناري النيه يعني وجهك ياري النيه يعني من من نكيز كمغ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 زين ريتس بجنن من القوه من زوني يعني دنجيتم وزمجيت ديك القوه اكن داغنو يا زوز من ما يض زين ريتس بجنن اند دان اكلموا و الجنونه كاين يعني المرض من يعني الطفل يجوا تصغر في المدن العاليه اين أي قرن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 يعني رسم الى ان النبي المؤمن يعني المعاصي اما دوني توصل للناس اما يريد يغفل لا يد نور المؤمن اذا قضى استرجع لكن دعنا نوصين يعني الشيطان يزوج يعني قداننا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 الآن كنا قارن إمرأي الحوم سيدنا عمر فيلس رضوان أردوان الروبيان إمرأي تأيك جبريل شيتنا دي وخاروا دي رول ما يدنا أكلوا دس اللي جرادة جديد أكيد لكن ده غني أردوان اللي خارجين يعني سليمان فيلس لا تردوان ده إلى قن السيء ويدنا وزميرنا أذ أذوين المؤتيز يعني هنسنة سنها لربنا دوين سنكسف رب وما كان ندوين معجزات ورزميرنا لها لكني لا قد يستين بنظم لكن ذا غن أران والي وزميرنا لها دوين يعني هنشي طاني ورزميرنا لها دتوصف الصفان للنبيان ثلاثة ربيان السلاميس إما نبون شتاكر إما لقد ينحرك ونبتل لها تنورجا ووالا وشبح نبيان ثلاثة ربيان يعني قليلاً أسنين أرسك الضارة خاطر الشيطان إزمراً يتوصف الصفة أنه يجعل ما يظنين ولكن أريد إزمراً أنه يتوصف الصفة في النبيان في السلسة الربيان السلاميس أكار يعني من كنت أكتنين لها النبيان في السلسة الربيان السلاميس إنه من رأى فاني فإني أنا هو يعني وني يظران؟ أقلين ابنك الصحة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 اكن داغن لي وزمرنا راه الدين كرات بورت خاطرش ديك وانا تسوالين اياب اريد راند سبورت ود ود سمين انا نونت دراوه سمين آه يعني غنونا الشياطين و قلت لينا راه سبورت و درا نغي توت و سمفلف ككا من تدي خلق رب سبحانو مشنون اكا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 ا امران ويليام باللي راه الشيخ ربي حتى قرنا باللي راه يعي تاع السجنون و رصني سواخ القلق سمس انا كياني ارا ارحس ارا في السن ويعرض الصفص الى سبحانه امتي خلقك كي و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 قولي دي دي سر ربنا رأسينا موسى في لس لس ربنا سليمان الوالين عن غير لا يتبين في يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسول منكم أي أي جن أي دين ما يلوردون الرغوان إمشي جان الربان سبحانه إمشي جان إيه هذا الصح إمشي جان الربان إمشي جايت دي الوالدين دين ويا الجنون كين كثيرنا كين كين أكمل دغن يعني جواي وسيد الشجع رب ينصبحانو في إنه وسيدنا محمد في لة سر رب ينصبح نمس يعني ويا زوئكين كين تجلس أكملن تصور التقني وبنفسها تصور السن الجن من سيدنا محمد في لة سر عاوز, عاوز انتي يعني واسمة السن يجمني هنا من السنين وانا السنق لغا نسلغي وانا سبحانه دوالتي دوالي الحق ونكن نخشى ونمن يقول لك ويذكرونه اثنى مميس واسب الفرمس اكام الى قتولهم اثنى ذا يعني ويذكرونه سنين لان بكسين يجذل عليهم وان أكان إيما راهي نسين بلي اون لودان يقعدوانا بخير يكثر يكثروا الخير يخدموا من الخير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 يلويني قلاني سواء الطايل غد يبسنيك بويد النايضنين لكن ملان ما يلاغ بويد النايضنين أكن ذا غنس يعني سنفوتاً لدرجة يعني كتم كانت ناقود ذلك ذا يندي سفقن القوية الشرع فيهن يعني في مكانين على المراتب ويد الأبساد أكن ذا غنس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 وتسكن يعني والكسن امريكا خصوصا ان دا مرا في دوله تسكن تسكن نوثا ان دا راس ارس يعني راس جن تسوزرتي لد سروايو ويرنا امزون وتلامس اسمس النهر ربنا سبحانه ابلس انيت الى قد يذ إذا دغان إبليس يسم يسم إذا كان هناك في جار هنا سامة كارسيس جدد إن كيف يفن خطرش مكين سواء القاعدة يعني كثمس ونتعي سواء القاعدة كواكات إذا عندنا سينين مستمس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 يولا ما بدشون يضران سبحانهم بدشون ي يعني يخدم الشيطان بدشون يخدم الجنون يمرضني من الشيطان الشيطان هنا إذا يصير ينقي يستمكين يعني سالين قد فسد ذي يرنا كقل خييم أمزون ونرين ويعرض بسنه ويفسد بسنه ويستخرف بسنه ولش منيت يفن ولش مني يخدم من خسرس دويني الشيطانيان يعني ألم نغ يقتنع يعني يغزل لكنه كان كان تكين نديريا ينه الرب ديال <سؤال> الصباح <سؤال> وهو في الدرب <سؤال> يوصل المدنن بلي غاتان شيطانا يعني الشيطان ذا لا ون حذرته وانت خدمت حدرت يا نغا أو كوني صغير، أكوني، أكوني, صي... أكوني دي الصغيرة جا، يعني كل ما عرفنا بالجنود، أتمني لق أتسين بلذة ولون، وعلمت وسكرت ودمت ذا دو، أنا ما ذات دني، خبرش يعارف أبسطة، وين ليه ونشطنا في عالم ذنب دا, دا كل، أتمني تفشل خطرش ربينا سبحانه انتغذ, انتغذ لوليغينك واذا انتغذت فضل برديتها فضف رض ايه اثن وانا لا يعلم الشيطان الولين نغل نحبيبه نغل نمده كله اثن يعني هوريس على كم قارن صغور ربينا سبحانه وكانت مميز ويرنام اثنان بيخسر ايون وخسران تيكبانين ويرنام ايما ننضرب لهم الشياطين ها شو يدي سويين لن تسدد آية مثل الجنون إما ندني إذا شو يدي سويينها كيانا غير إسوان يعني الأهداف الشياطين؟ إلا دينيك قربين إلا دينيك بعدين وإنك بعدين إلا قاتل السنين بالانشيطان الغرب يسوي نس الهمين يفكات ويسخزان ألا لن إجلان جريبا سنس إلا من دا كنرى يغير إمدانا جتمس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 يقول <سؤال> ناسي علن الشركة أكّم أمسيزون نقبل الدقيقين يعني نقبل لا يدوي نيك شرط كين هي نأسيس الركيم هي نربيني أكّم يكره الشركة كنيا إن الله لا يغفر أي شركة بري أكّم لكن لغنا كيز أكّي مرسل كفر الدين أكبر صربي سبحانه أنوالين قبض سيد ديننا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 și imediat, de meniu, i-aș fi pe acel sfârșit, pe un altul, pe un altul, pe un altul, pe un altul, pe un altul, pe un altul, pe un altul, pe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 وزين رئيسه ومنكنيع رئيس حوش جردوين، أدي جردا ذويذ ذوق حظ تسمين ذوق كاف، أروله وين أن يخدمهم خطر شربين صحنهم ينذ يطلع إن ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغض.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 <تصفيق> إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا كان يأمر المند أكني أدخذ من يالخذيين أدخذ من المنكر ذي السوء يعني أبقار ويرنم أتنين وتسروتهم وتهضرهم أي السلم ذو ينقون لها قرأ أتنين أكام وكن, وكن دا غانا في زيارة سنتك من السيوط أكون يجرب أردان يعني هالبيدع هذا شهد البيدعية مثلا ذوينا رادي سنول فون ذوينا رادي سبدعين قد دين آيين يعني ذي وربي أحطاق باللي اعتشر إيه سك القرآن الكريم أكد السنة ومتوش بيح أن في فلاسكس ربيع الإسلاميس إيه يا إن ما دخلنا أو نصويع الدين واليه يجيكون يستغليكون يبغشوك البيد عاركيا ويانا يناديو نمسناه يناد البيد عارك يحب الشيطان كتير أيضا خطرش البدعة يعني يزمر مزمنة ما بتزور ومن البدع نين أمزونت السجون فرنس وتقدر ولية ويعني وي يعرف لسكنارته يعني من باستكم يتفشى بنشطة مكنتي جرا البدعة السبب يعني المعرفية مبن لكن لغة جالس وني نس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 أسلق ما غفت سيراتي مثل أكني أصطفر نارم أكني أخذ من رئيس أكند أغنسني السبساذ الطعام السبساذيت همزون إذا أظلت أم أن تظلت يمكن أن تظلت الشيطانة تتوسف ويسكن ألا ما أول يحصر كيف يقرر كيف يخذ ما يليه إخلا نغيه ركا نغيه سجد أنت الركاة يقول هو كيف؟ إخينا زباك الشيطانة تتوقع سوف تظلت إذا تظلت إنتا أريس تظل يمكن أن يعني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 تشعر الوديقين نغيز مرة كنقارني ملاكي دياس الموت أدبوها كنين تشكوش هدا ذو وطاس يعني كنقارني تسيلين صغور شفا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 ويتنا اني فين باللي ما كان الجنون ديون العالم اقلا قد سن دن ام تسكت يعني ممكن نقارن سكن الذهن سن وينه دلل لينا غريفه فسمسم ان من ذاك من ارطلن يعني ال شي اللي فلاتي يعني الجنون ولا الشياطين يعني قوي ولكن الشيطان يسعهم <تصفيق> اطاسنا دونكي يعني اللي بعدا الشيطان كي نقراه خاص نصغيها مقرا من سهل ودنتاي يفني تفضلا اسم سكاين انشكي يمين الشيطان كي نردي اتسخزم يعني واد طلل بنزم وتي السفره قطعه سوا طاس فل مول يرسن ايمان افزيين و الشجبه بالبرض Om alăäm%, adicilei fiindroare și fim articulăriși. Și ia-a mțica neice oași a pe contenii, Înghale� să o afumaui cât oafă într-o cei ei ducă, Și cel mai urálcam pentru ca el seu 290. Ci ce l-auşistera cehetă mai e existen din această clară are un centimetor. pan 66 se va يعني ينوى للصفاء تتضليل الشيطان أبداً يمارسي الزيين يمارسي شفح الباطلين أكام ويرنغ لبعداً الشيطان كان يسمي الله يعني يقول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 يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع فهذا لم يعني أنه يجب أن يكون مدرس أكثر قطنة مرام ويرناف ذيون الخير لتنظم قرانة السرس يجب أن يكون إلى قريس ويجب أن يكون يجب أن يكون مدرس أي أنه يجب أن يكون مدرس ويعنا غادي تذكر داك الاسم ديال التقديم هو شي ساهليه نغوين باسمك فونت المعنى نت ساما يلا غي نغلقنا تصد دغور نتمزنا كاينين الرويه ولا شفت لازمينا في ولا شفت لازمينا تعذاب ما يلا <ممتل> تزغر ما <متل> يلا <متل> دايني <متل> غلا <متل> كتقسوا الضغط ريسوين تصرف قاشو فين اخي قرناش في المايلت خبا يمكن كا شغي بكير يفكر شوي تفكر اله هي الافراط كي زالت تفريط ذيري صغور في يتفك دا شادو مقطع مليار. نع ما يقدر تفرط عليهم. زودين على اسمك الزمان زودين. نقد وضر الأدديل نصع يوين نع ياهز نع لكن دهاني تكذب ضليل الشيطان إمدين.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 يعني لقد يصين ومدالب اللي غامشتام زيرين خاطرش الأمانيات يعيبت وشبه حلم أم أم أم أم أم أزرار عامل نافوي كي نافوي ويرنا يزمر النصحينس أم ذوناك أخياتي دي السزقين أنا أذل لناغ أذنى مقارن إمدالا اكن اللي ايت دو يسنيالين بالبغير المندك أن اتقاتسي وض ان دمرك السفره في الهدايا المع الناس ما يدامك شي صوره وما دام ما يلا ما تستكره فينا ما يوم يوم ولكن قرن التدرج يعني لكن هادشي وحده وحده ناقصنا هادشي غان ايم ايتسون يوين ايتنيفعي ذكرنا غير خير وصلاح يجنب يعني لازم الما يكون قناتيش تسو وتاسي طراو سبلين نغ السوكاد سو سوق ديراتيه امزو نكن غير المؤمن السوكد بويد يخدم قرر رب سبحانه بالصح اليا وين لا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 بالصحة ربما سبحانه ويومريكا يمدال إلي من ذلك نرى السوط الرضي من ذلك نرى الفقصير يمزنا ونغين من ذلك نرى هل هناك نظر أي نرى الخزمات أنك سوين ما كنقارن ثلاث ما يلا كأن ذو نصف الجنود نغادي توزيين نغادي توزيين نغادي توزيين نغا كريلين ذاين سيكت طليل أكين ذاين بلما انتوك نقلق معارض الشراب واتصم معاصلنا دي دي يعني زوج زمستيك تضرني الامدان اكا بلا ما ننسوا اكندغ الويد يمزن سكري نحل كوشن من جوز من هي ما يحلكوش لا كي دايني جلان اكني غادي نستزقنا ربي سبحانه بلي يروكيها باين يعني سوينتيكت الرب جل <سؤال> سبحانه. لكن دعنة إلى ركز جنايا من دار إلمند <سؤال> هديفونا <سؤال> كنيه، <سؤال> ركز ضغناء كنيه، لذا تانغ لتذا تانغ زون تير وينك تحبنا خطر الخلد نا وينك تحبنا لكن داغ من الغناء يعني ماشي لاغ شلا مين يستغيث حيث الموسيقى عفوا من الموسيقى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 ولا مكي ابنادم مكي الموسيقى نغرس الصوت كانتي لكن لا كانت اكن داغني لاقدسين نمدنق لا قرغط يعني سوين يمر رب الصحانون خاطرش الشيطان يتمرض الى ما ذكرني الستاذين نغاكني ا رجلنا غارتي خر نغلال زين اي يمر رب ينصح حنوم اكن ومدان اكنه سوينسركي السيو يعني الشيطان نرف نفسي بي نفسي سوا شلون سوي سوا السكيمي امريت سو سويس زين سرك يظور نغيز مراد ديال يطفر اكمدان اكن ركيظو زمرض دور الصوره اكمدان نغد سلو ذكر و يرنغي سكيد يبني حذرنا إلا أنه مستد الشيطان في كي قام كيد الملك صغر ربي صبحانه و يرنغي إلا قانسين يقول لهم بنظم دائماً ندياوينا الله يعني ندياق القديس و ندياق الحدريس إلا من ذلك و أريد أن يغدرهم يعني كيف ينسي لن الشيطان ستسخذان إيمدالي أكاً إلا قانسين أنشتكينا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 أراد الله أن يسلسوا ومداني لمن ذلك أراد أن يسلسوا ومداني للصحة وكان صد وينتان وكان سكد الصورة وينتان وكان يسلسوا وينتان أم كثيرا يجز وما يلغي إلى هنا خطير وقصفه إلا قال يسلس لواكيد الحرام أم قران لابعدا لاني قد ترى يعني سوز مكي واني ينبغي إلى قصف هذا خطرش أكن ابن النار شراء سبحانه ايس ويغنى دلالي نريكي كنف انا يبدا نزومريك يس ويسبغنا دلاله ولكن في الليل ويحرميت في الليل يلما ندك يعني رك منظمنيك وين ركي ضر اي ويك يعني خدامنا مزون يعني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 باللغة في الندم يحصل بلوية التي تتخذها من أكيه يعني إذن فاكير إذن يحلقوش من أكيه إذن يتخذها من أمزون أكتب في الظهر أكتب في الظهر وكيغوط الحرام ويبنع وريد جزارة أذما نغاورت ما أطرح المرورس وتمنمتن سويني وندنان ويتخذ منه سويني وندنن نغاورش أقول يغليد جالب ويأني أمزون في الندم يغليد قولناون للكفر اغس النار باسمنا يكون لكن دا غندوي ديك من استراه ام الناس يقيين اي ان يعني الجنود من قول ماون و ديك فكراني حلكوش نكا و ربي لا أكد يفلح الساحر حيث اتى وقال امرت نسل اضرب حن خاطرش الربح سبقنا ضرب بوز ماونينس ويسلق لدينا ربنا كنا قرن يعني ألللن نعني أفريد إيك سوافن عندن أرغرس وياك يعني وديك سكر يعني حلوش النكية وديك في النكية أمزون سيس على ما قديني مدن باللغة الأكنيك صينارك ضرّا الزنا وغاي النارك نفّا أكنصي وبار مرغوبيه أكنصي ويني قصة نض كل كهانا كينا زويدي سخذا من الشياطين وأمزون دي مشجعة من غرس السن الأركي إلى قلتي نشتكي غاي متل المؤمن إلى يعني الحبريس <سؤال> وادي الزين القديس <سؤال> وادي وادي الطفق منيس يلمدك ني غير السناي منيس الشيطان يقلان يدسك الحربه من قطرات ناقصه قرا ولا يمكن الى قد تزغط حرشد وتصنض وتصلق وتزرب وتسمقوا لوقت الطبيمني ان مندكني وكتزور راه غير مندكني كول السفغه قلت والو اقلله نغرتعق نغريل امبغ نغريت تنقار الشيطان كينا الجنونكني في أكني وتعافي الضمانية أكني وتعافي الضماني وإذا كنت أريد أن أعلم الضريط أو تحصيط ألمات ولا بلد الشرعي في الدنيا أمك في الدنيا إذ من تبوش وارد خلط أكني وتعافي وإذن إذا كتف ممنون ممنون سبحانه السلاميس أي من الكتاب والسنة إذا كبناء الذي يدرغو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 إنه هو السميع العليم أكثر إنه سميع العليم إلا قد يسن في نظم الذي يشتكين ذا ينقل وذا ينقل وجبين غفية لأمداد أين قار يترون لأربين لكن ذا قد يسن أكبر إما رايزيغ يفقا تسوي يزمر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 من كل شيطان وهان ومن كل عين لامنه يسمى الناس بالله ويذبث وين إبراهيم يقول الله يعني اسكالي يعني ذاعه صدع والذكيني اسماعيل يذعني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 اكن داغلي لقدي السين اينك تستخدم الشيطان ديالهم زناتي ندير يعني كنقارن يعني غنقاربي ديستغل يعني, يعني فقط أين رأي خذمه قبل ما تخذمه قبل ما ذي روح رغو رسنا غذي بوادي شما رغو رس أدي سين دا شوي وإلى قبل العالي نكن رأي الشيطان خاطر الشيطان زادة ويكا يبدان إهن خلفي غوين أكثر سيكي يمر حذر الضغطة واليس خاطر شي تذوري أكن دا غن تسوبها دو استغفر ذي نراكي نفعن وذي نراكي حرزن سن في الليل لكني قرراني عني نغد عيني ريس بعذن لك ايسا ركي ضوء تولمية يعني انا قلسين سوين اشتاكينها وكوية ثلاثين امشيق لاقيم دانين اذخذ من يعني اذن مولاكين انا رحل زني من السن ماي لغا بيفونه بيفونه لا دويذ مساكي اي اديفونه ازغنتن جنونها وثنتن نخضنتن غميس اينا قد يحسون بلينبنا ذنب الصح يزمر الشيطان الذي يظلمك لكي وانتي يحقر يزمر أدي لي عشي الشجهاد يتغل في الله لا يزمر أكين دغنا مزون يبغى في يدو هكذا أكين دغنا مزوناس يرتصى أكين هي وينك زمرين لكن قرناد ينفع الماس أتي ينفع في المند يعني كنا قامت سلو قيامة الشرعية وين من دكنا في رقون سوزن إيديس بقين وشبيحنين فيل ثلاثة وربيعة وثميس إلو مينيس ويرنا وين راه ييدينك نقاربه يعني يفغادي ف الى قديدين في صالح اتا ويرنا في فكر الرقيه ينتشر غيب كنقارن ويرناه الذي باللي يعني الجنون الشيطان ذويني ددغ وريواراه في المؤمنين وعرارا في المؤمنين يزمر يستغل استغلال حشف الغفلين لأنه في الغفلين يكون قارم قبري ذا ربين لأن الحرام قبري ذا ربين أكني ويساق وإذا كان يجب أن يحصى يجب أن نشتكي من ذاكنا رجال ذا ربين يسهم ما يلعب من ألل أن أسمنا وما يلعب سوف إن شاء الله أرسمنا إذا كنت أتركنا كعين سلا يريدون نذر عفيني قعنا من الجنون أقل الشياطين لمن ذلك نارتي سنة ومجال باليوم ندر سواخر قمدكا من نقني ذو الصحيحة سنة ابن بالنام وقوئس المدى السن ونقل إن شاء الله من السلام أكد يريدون أن يستطيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته